موجوع موجوع صارلي سنين وبقلبي لهيب يمكن بصدري رمح أم منيا بدي موجوع موجوع صارلي سنين وبقلبي لهيب يمكن بصدري رمح ام منيا لم تصير ولا فرماشان ولا طبيب كان يعرف عله الأمر الغريب ولما اياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع قوى على الجسم الرطيب كفرت بوجودي وصرت اتمنى المغيب عن ارض ما الا بسعاده غناصيب آه... آه... يا ما يد وسط طفل تايه طب لك بيخلق من كره المرطيب يا بابا حصر تشكيلو معذب كئيب ضناحالي حسبني يا انا الظالم انا مجرم رهيب خنت النبي ومسمرت حيسا على مش حق احملها كش بين وفكر النجيب وقال لي يا ابني اسمع اسمع اسمع امرك مش عجيب من شان تشفى habib ya yeah.